يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَاةً وَلا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِنَ افْتَرَاهُ وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ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 قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ أم هم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء.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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَاءْنَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ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 a أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشطق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم عليه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 أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا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 وأعتدنا للظالمين عذاباً أليماً وآدًا وثمودًا وأصحاب الرس وقرونًا بين ذلك كثيرًا وكلًا ضربنا له الأمثال وكلًا تبرنا تبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرون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 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل للشمس عليه دليلاً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 جہ دیں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 الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل له مسجد للرحمن قالوا وما الرحمن وانا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 ان عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها سا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 لله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صموا وعميانا